Ikiyo tume, na na hadithi hadithi hadithi ya ya ya 30 Iliyomo katika kitabu asalihin Ambayo ni ibn Sinan kusema ಬಾಟೆ ಹದಿಫ ಯೋಮೋ ಕಚ ಕಾ ಕಿತ್ತಸಾಲಹೀನ್ ಅಂಬಾಯಿನ ಹದಿಫ ಯ ಸಹೈಬ ಇಬ್ಬನ ಸನಾನ ಸಾಫಿಸಬಿ Firasa ಕಚಿಕರಸಿಫು mu'min Ambayo tafsiri yake نور من الله تبارك وتعالى يقذفه في قلب المؤمن نور يا الله سبحانه وتعالى انه اييويكه كاتكا موي مؤمن يميز به ا الصدقه من الكذبي والحق من الباطل نوره انه مؤمن اناweza kutumia nuruhiyo kupambanua baina ya kweli na urongo baina ya haki na batil ilio sawa na isiyo kuwa sawa hii ndio firasa badhiya ndugu zetu wamejitahidi sana kutafuta kalima hii katika lugha ya kiingereza ah uh, walakin ni vigumu kupata tafsiri yake kwa lugha ah uh, lugha zingine isiyokuwa za Kiarabu kwa Kiswahili ni ngumu kutafuta tamko Firasah kwa Kiswahili na vile vile uh, tamko la Firasah kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu uh, yale maneno ambayo baadhi ya watu wanayotumia kama instinct Au sense au vitimegine kama hivi Hazi yusani na, fir na firasa Madamu Ma tumajua komba firasa ni nur Ambayo Allah subhanu wa ta'ala na iweka katika moyo wa mu'min Na matamshi haya katika luga zengine Hazi yusani na nur hii ya Allah subhanu wa ta'ala tunayo Nukta ya mwisho ilio bakia Iliko tuitajia katika darasa ilio pita Walakin kwa sababu ya uhaba wa wakati Hatikuweza kutajia nukta hii nokta ya mwisho inayohusiana na masuala ya firasa tutahitaja kwa ufupi halafu tuendelee mbele na hadithi yetu ya bwana mtume عليه الصلاه والسلام katika qissa cha watu wa ukhdud ah nokta ya mwisho inahusiana na asbab al firasa au al asbab al muina ala husul al firasa zile sababu ambazo zinaweza kumwezesha mtu kuwa na firasa wewe mwenyewe ukitaka kuwa na firasa unafanya vipi si kitu ambacho mtu azaliwa nacho la ni shay'un mktasab shay'un mktasab ni kitu ambacho mtu anaweza kuwa nacho kama vile elimu hakuna mtu anaizaliwa na elimu wallahu akhrajakum min butuni ummahaatikum la taalamuna shay'an kwa hivyo hii firasa au tawassum vile vile ni katika hikma na busara na elimu fulani ambayo allah subhanahu wa ta'ala huapa wale waja wake aliyowachagua sio kila mtu lakini wanazuoni wetu wametutajia baadhi ya sababu au njia ambazo mwislamo anaweza kuzipitia huenda baada ya tawfik minallahi tabaaraka wa ta'ala mwislamo akafikia daraja hio ya tawassum inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimina au mutafarisin wana sema wanazuoni katika masala haya mwanachuoni mmoja wao ni shahil kirmani kuna mwanachuoni jina lake naitwa shah al kirmani mani nohaa ma yanقولu al-imam ibn qayyim rahimahullah ta'ala na wengineo katika vitabu vyao at-turuq al-hukmiyah na vitabu vingine madarij as-salikin wana nukulu maneno huyo mwanachuoni shahil kirmani ambaye yeye mwenyewe huyo al-kirmani alikuwa ni mwanachuoni ambaye wanazuoni wanasema kanat la takhti'u lahu firasa alikuwa firasa yake haikosei kabisa haikosei firasa yake hakika akimwangalia mtu hivi akwambia akikwambia huyo ni mnafiki ni mnafiki kweli ukija ukichunguza ni mnafiki kweli. Akikwambia huyu ni mrongo utaona kweli ni mrongo. Akikwambia huyu maskini kweli huyu ni maskini. Akikwambia huyu ana nafasi yake hata kama iwaomba ukichunguza kweli ni mtu ana nafasi yake. Firasah ambayo ilikuwa huyo bwana hakosei. Katika wale watu wachache ambao walifikia daraja hili ya juu kabisa katika elimu ya Firasah. Mmoja wao ni huyo aitwa Shah Al-Kirmani. Anasema shahil kirmani rahmatullahi taala alayh anatupa zile sababu za firasa kwa lugha nyingine atueleza ni mambo gani yeye ilibidi ayafanya ili afikie katika daraja ya ya firasa sasa wanafunzi wake wanasema wananukuu maneno yake anasema man ghadda basarahu anil haram man ghadda basarahu anil haram wa amsaka nafsuhu anishahawat وعمر باطنه بالمراقبه وظاهره باتباع السنه وتعود اكل الحلال لم تخطئ فراسته <تصفيق> تمام ارudia موجه بعده موجه نجو نقند حركه كدهكم كذا كنقوله اسمع الشيخ الكرماني رحمه الله تعالى عليه من غض بصره عن الحرام هي يا كنز ಬಾಬಾ ಸರಹು ಅನಿಲ್ ಹರಾಮ ವಫ್ಸೂ ಅನಿಲ್ ಶಹ ಸಬ ಸಣ್ಣ ವಮ ಸಕಸ ಹನಿ ಶಹ ವಾರ وعمر باطنه ಕಾ وظاهره باتباع ಕಬಾ معطوف على عمره يعني وعمر باطنه بالمراقبه وعمر ظاهره باتباع السنه وتعود اكل الحلال وتعود اكل الحلال لم تخطئ فراسته كم سبب خمسه اسباب خمسه اسباب فسو كتابك بجن فراسه هو ان علم يا فراسه امباو سيك علم امباو يسمش مدرسه ولا чуوني ولا حتى توت توت تيكو في العالم انزما ايسومشوي العلم هي كبسا ني علمه انهي سبيشل مخصوص علم بمعنى نور من الله سبحانه يقذفه في قلب المؤمن وكي ترغب في الحصول على العلم هي ووفيكيه درجه هي فيراسه سبابو هي دي خمسه الاسباب المعينه تمام تفسيريا يا اخوان من غض بصره عن الحرام يول ها ايش من غضب بصره عن الحرام يولي اني زويا او خفغ ماচো ياك انك توغاليه مambo ya haram هذا السبب الاول نا انا اسمع ما نينو هيا ا مانيووني الكيرماني كسباب واحد فيراسه منجوا كنا فيراسه اني تو فيراسه العين فيراسه ماذا العين هاجي فيراسه العين يبقى الى يالي ماجو يا بي انا نور لسمع وكل يقيها حينه نور هوذي قوه الفراسه العين او فراسه البصر هوذي قوه nayo ولا شاء ولا نشاء لا اراينا كهم فلا عرفتهم بسمامهم يني فراسه البصر ولا تعرفنهم في لحن القول يني فراسه السمع اذا كنتك تجنجا فراسه العين كwanza ما نك يني فراسه كامله بصا وانزا موجدت كأسباب المعينة على حصول الفراسة أني كفه البصر أو كفه العين من النظر إلى الحرام سنقل لي أمام ويحرام <تصفيق> الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا ينظر إليها كما قال شاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر وكما قال شاعر رايت الذي لا كل له ان تقادر عليه ولا عن بعضه ان تصبر اذا وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اصكالهم الايه التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وهي من سبوعا كان كف البصر او غض البصر عن الحرام ان لا ينظر المسلم إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى كل انواع الامور التي حرم الله سبحانه وتعالى النظر اليها فالمسلم لا ينظر اليها من غض بصره عن الحرام طيب السبب الثاني وامسك نفسه عن الشهوات اكاizuia نفسك لا كتفى او كفوات شهوات انبذا ني محرمه أنا كسديها, ألف للعهد, ليس للجنس وليس للاستغراق بعض الشهوات ماذا؟ تجوز لا لست من هناك شهوات شهوات حلال وهناك حرام حرمها الله تبارك وتعالى لكن ಲಮಾ ಹರಾಮ بهذه الشهوات ಬಹಾ ಶಹಯಸಿ حب شهواتي من النساء والبنين الى اخر الايه فايما نكصديه هפה هوي من ا chooni ان مسلمه ايzuie نفسي yake na kutofuata shahwa zahara sio shahwa zote la ziko shahwa za halal al mar'a التي تتزوجها هذه شهوه حللها الله سبحانه وتعالى مباحه اباحها الله سبحانه وتعالى لك وسائر الشهوات المباحه لكن انا اللي قصديه هפה ما انا شووني هي الف واللام في الشهوات الالف واللام للعهد يعني الشهوات المحرمه ونزوي نفسك ياكنا شهوه محرمه كلا وكور نفسك ياكنا كتوكلك في شهوه محرمه لا انا نزويها الى نفس انا مبي لا ايتها النفس هذه شهوه لم تحلل لك هي نشوهه اللي هيكوني حلالي كوكو نزويها السبب الثالث ما هو وعمر baatinihi bilmuqarab bilmuraqaba na akajenga akajenga ndani yake kwa kumfanyia muraqaba Allah subhanahu wa ta'ala yani mwislamu kawaida sisi sote waislamu tulioko hapa na ambao hatuko hapa dunia nzima mwanadamu kuna mambo mawili jambo la kwanza linaitwa adhahir na jambo lengine linaitwa al-batin sasa sisi wanadamu kawaida tunachokiona tunaona dhahir dhahir ya mtu na hiyo hi dhahir ya mtu ambayo sisi kama waislamu katika sheria tumeamrishwa tuifuate na tujenge hukumu zetu kulingana na ile dhahiri unayoiona nahkumu ma bima bada lana min adhahir sisi tunahukumu kulingana na ile dhahiri ambayo tunaiona ليس لنا علاقه بالبواطن الى باطن نسارير yale mambo ya ndani muislamu hayamhusu yale ni mambo mahsusus yale mhusus Allah subhanahu wa ta'ala peke yake mambo ya nia mambo ya ikhlas na mengine kama haya khauf taqwa khashyah wara haya mambo ya ndani lakini adhahir hi haya ni mambo ambayo muislamu ayaona na aweza kumhukumu muislamu mwingine kulingana na ile dhahir ambayo waona sasa mwislamu atakio kuna mambo mawili asemwa mwanae chuoni huyu wa ammara batinahu bimurakaba na batini yake ile ndani undani wake akaujaza kwamba unafuata muraqaba wa allah subhanahu wa taala yani sazoote mwislamu <coughs> mwislamu aina hii anaangalia na kumogopa allah jalla jalalu kila kitu tunachokifanya sasa cha ndani yale mambo ambayo mwanadamu mwingine mwanadamu kawaida hayaoni Pali ndipo palipo na matatizo makubwa Albatin -al -al Wa asarira Haya ni mambu ambayo Yamefitamana kwa ndani Wanadamu hayaoni Muislamu atakiwa ya limambu ya ndani Amfanyi muraqaba Allah Jalla Jalalu Siyo binadamu Wewe wamona binadamu ywa suali Wamona muslamu ywa funga Muslamu wa fanya ibadat Lakin ma batinu ma nadiri Atujui batin yakin ni haya ni mambo mazito mambo ya hatari katika aqida na ni mambo ambayo ni makubwa katika masala ya aqida mnajua hadithi ya mtume aleyhi salatu wasalam kwamba kuna baadhi ya wanadamu au baadhi ya watu ambao yofanya khair na mambo ya salah na mambo mema mpaka haibakii baina yake na baina dukhulil jannah illa dhira. Isipokuwa dhira moja fayasbiqu alayhi alkitab فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار من تفنى ممايشه حياته وفنى عمل صالح وفنى بر وفنى طاعه يبقي ذراع واحده بينه وبينهو قيه جهنوم يسبق عليه الكتاب فتعمل بعمل اهل النار ويدخل متول والعياده بالله عكسه الانسان يعمل بعمل اهل النار حتى ما يبقى بينه وبين دخول النار الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه حديثي واتwengi watatizika nayo كثير من الناس watatizika nayo waona vipi mtu atafanya mambo mema mpaka ibakie dhira moja baina yeye na kuingia peponi halafu yasbiqu alayhi alkitab kitabu amri qadaa ya Allah subhanahu wa ta'ala imtangulie halafu ya'malu bi'amali ahl an-nar aingia moto madha hasal Tafsiri ya ya ya maneno maneno maneno haya haya kupitia kwa Kuna riwaya Inasema, fi riwaya ambayo ambayo imekuja na Inasema Yaamalu ahli Fi yabdu Au Ni ni mtu anafanya mambo mema, Mambo mambo mambo mema mema kuingia peponi Lakini Lakini katika watu wanayaona inda Allah wa ta'ala ಸಿಬ್ಬು muraqaba ಮೆಫೋ mambo mema afanya <açık> <tank> mambo mengine sisi hatuwezi kujua ndio yasbiqu alayhi alkitab faya'malu bi'amal ahli an-nar usije hapo ukatatizika ukasema ah tasa <tank> vipi mambo haya katika mambo ya uadilifu abdullah subhanahu wa ta'ala la abdullah tbaraka wa ta'ala tam <tank u> tam <tank> la yadhlimu rabbuka ahada na yule ambaye afanya amalu ahli an-nar katika riwaya fima yabdu lin-nas au fima yadhharu lin-nas watu waona kwamba هوني كما امباي يفanya mambo ya motoni ya watu wa motoni lakini nahu ya'malu amal bi'amali ahli aljannah kwa hivyo al-maqsud min hadha ikhwan muraqabatullah subhanahu wa ta'ala fi sir ni kule kumfanyia muraqaba Allah jalla jalalu katika mambo ya ndani ya siri yale ambayo mwanadamu kawaida kwaaona wa amara zahirahu bitibaa'i sunnah nadahir yake akai'amirisha na ku fanya zahir yake inafuta sunnati anabi sallallahu alayhi وصلى في مدخله وفي مخرجه وفي قيامه ومقعده وجلوسه ودخوله وكذا وسائر امور مambo yake yote inafuata sunna anabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam madhariako maneno yako muamala wako adabu yako akhlaq yote inafuata sunna ya mtume alayhi salat sallahu alayhi wa alihi wasallam na hii haya mambo mazito vile vile wako baadhi ya watu rubbama yakunu qa'iman bi ta'alimi deed ಕಾ ಐಮನ್ ಬರರಿ ಶರಾದ البلوغ إلى درجة الفراسة تعود أكل الحلال نكو جزوزيش مسلم وقول حلال كو جزوزيش أقول حلال لا يمكن أبدا أن يجتمع أكل الحرام مع الفراسة لا يمكن أبدا كما بافيو هايكتاني أكل الحرام مع استجابة الدعاء لا يجتمع واذا هو دعاء مستجاب يعني مجاب الدعاء وانت تاكل الحرام وانت تتغذى بالحرام وانت تعيش في الحرام وهكذا هي ذلك كموجب وما فندشه المتوم عليه الصلاه والسلام يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب وما اكله في روايه وما طعامه حرام وما اكله حرام و ملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له فانا يستجاب له كيبو فيراسه فيلي في حيويز كويا فيراسه يا الاخوه لا يمكن ابدا ان يكون المسلم متفرسا او متوسما وهو لا ياكل الحلال او يتغذى بما لم يحلله الله تبارك وتعالى كيبو هيا ني مambo matano muhimu kwa kwa wale wale wa wa zetu ambao ambao tunataka hii hii ya ya ya ya ya firasa firasa firasa Na Na Na Na na kipaji hii cha Allah Allah ta'ala ta'ala na nitunu na inaingia Inaingia katika katika karama Baadhi baadhi miongoni ya karamati inaingia vile vile vile vile Ambayo limani min kama zawadi daraja Kuna wale ambao, firasa zao zinakuwa juu kabisa kama hao wanacho ni floataja kina shahel kirmani kina shaykh ul islam ibn taimiyah rahimah rahmatu llahi ta'ala alayh na wengine nao alafu wengine wanazo firasa za daraja daraja za chini nafikiri tumekamilisha maneno haya sasa tunasongea mbele katika hadithi mtume alayhi salatu wasallam sijui nitoe nafasi ya maswali kidogo au tuende mbele na niwaase يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونكون عند كلامنن الذي يوفط بعد منن الذي يتغوليا تميت عليه الصلاه والسلام انسمى في الحديث هي منن الذي يوفط ينسمى كما يفطاب وكان الغلام يبرئ الاكمها والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء وكان الغلام اي وصار الغلام كان يعني صار اكوا هويو كجانا Yubri ul-akmaha wal-abrasa Akiwapoza watu kutokana na marathi haya mawili Akmah, yule alie na marathi ambaye anaitwa akmaha Na mwengine alie na marathi ambaye anaitwa abrasa Al-akmah katkaluga ya kirabu Huwa al-a'ma, ni yule kipofu Aladhi ulida a'ma Aliezaliwa kipofu Kuna kipofu ayito a'ma Kuna kipofu mwengine ayito akmah wa qulwa kiskiya katika lugha ya kiarabu akmaha wa nazuoni wengi wa lugha ya kiarabu akwambia akmaha huwa al-a'ma alladhi wulida a'ma amezaliwa kipofu wa hivyo ni tofauti baina a'mana na akmaha akmaha alladhi wulida ايش wulida a'ma sasa huyu kijana akawa yampoza yule ambaye haoni amezaliwa kipofu wal abrasa ay alladhi bihi marab al-baras Ni ule alie na marathi ya baras Marathi ya baras katika luga ya kirabu Yaitwa marathi ya mbalanga Marathi ya ngozi Wal baras huwa albayadu Aladhi al yaqa'u fi aljasad Ni ule wa upe unakuja katika Ngozi, ngozi. Kunakuja wa upe wa upe fulani Unamwana katmungine mtu Ana wa upe wa upe katika mwili waki Ule wa upe wa upe katika luga ya kirabu Yaitwa albaras Luga ya kiswahili tunaita mbalanga kwa hivyo huyu kijana akawa anapoza watu walio na maradhi haya mawili peke yake la anasema mtume aleyhi salatu wasalam wayudawi nasa na alikuwa vile vile akipooza watu min sairil adwa watu walio na maradhi mengine mbalimbali yote adwa ni jumu'u daa wa daa huwa maradhi wasuqm yani sairil adwa ay sairil amradhi wal asqa wewe huyu kijana hakuwa anampoza watu maradhi haya mawili pekee yake kipofu na aliyenambaranga ya ngozi la hata yule aliyema maradhi mengine huyu ana kifua yule ana maradhi kadhaa maradhi ya tumbo huyu ana maradhi hivi yule kijana alikuwa anampoza anampoza kwa njia gani tume alayhi salatu wasalamu sasa hivi atatueleza anasema fasamia jalisun lilmaliki wa kana qad amia Akasikia Akasikia hii hii lilmalik Mtu ambaye alikuwa ya ya ya mfalme nae, nae mfalme mfalme Akika na yule Katika Katika katika baadhi ya riwaya zingine nyingine ambayo Waziri waziri wa mfalme. Katika wale mawaziri Kwevo jalis almalik kiarabu la kusema waziri. Akasikia. Hi, kwamba ಆ ಜಲೀಸು ಅಂಬಾ ಕರಿಬಲ್ ಅಕಿ ಕೂಲೀನಿ ಆಕಾ ಸುಲಾಮಿ min aladwa anaiposawako tukamana na maradhi mbalimbali maradhi ya kutoona aliyepofuka mbalanga na maradhi mengine mbalimbali fa sami'a akasikia huyu jalisul maliki waziri wa huyo mfalme fa ata bihadaya kathiratin akaja huyo waziri akachukua zawadi nyingi mbalimbali akakusanya mbali. zawadi nyingi na zawadi za waziri tunazijua Kwa sababu ni watu wa lio na nafasi Na watu wa lio na mali Sika ma watu wengine wakawaida Raya wakawaida Kwa hivu ukiambiwa zawadi za waziri Woyumunye wa, wa utafahamu ni zawadi za aina gani Na mchume alayi salatu wa salama kazi, Sifu kuwa kathira Akaja wile waziri na zawadi nyingi Fakala Akamucha wile kijana Haoni wile waziri Yee hakuzaliwa akma Lakini Baada ya muda akawa kipofu tabu hadithi inasema wa kana qad ami alikuwa kabla ya hapo yuaona ghafla mato yakampotea kawa hauni tena yule waziri aliposikia habari hizi akakusanya zawadi nyingi akamwita yule kijana akamwambia njoo akamwambia ma ha huna laka ajma in anta shafaitani haya yote ambayo unayaona anamonesha zile zawadi hizi zawadi zote ambazo zawiona hapa laka ajmahu nimekusanyia wewe zawadi hizi ni zako in anta shafaitani ukinifanyia shifa ukinipa shifa ya maradhi haya kwamba mimi sasa sioni na ukinifanya naona basi zawadi zote hizi ni zako toka pamoja e ikhwan narudia faata bihadaya katheera faqala ma ha huna laka ajma'u in anta shafaitani kinipoza na maradhi haya kutoona ukinifanya nione ukinipa shifa basi ujue hizi zawadi zote hizi mmejibeba mmekuja nazo nyingi zote hizo zako faqal yule kijana akasema inni la ushfi ahadan inni la ushfi ahadan mimi simpi shifa mtu yeyote wala sitori shifa kwa mtu yoyote inama yashfi Allahu tabaarak wa ta'ala anaetoa shifa ni Allah jalla jalalo subhanahu wa ta'ala fa in anta aamanta billahi ta'ala basikia wewe utaamini utaslimu utamwamini huyu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yeye ndiyya anaytuah shifa' ukimu amini Allahu yujal lazalı anaytuah shifa' da'awtu Allah laka ba's nd还是 Titanic Allah subhanahu wa ta'ala upartya shifa' fa'aamana huyubana pali pali na yaeak amin yakas stewardship fa'fashafahu Allahu ta'arak wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akampa shifa' when no haya tab 96 balagaya ijaz balagaya ijaz is ni maana yake ni kuwa kuna baadhi ya maneno ambayo yanakatwa yanaeleweka kutokana na siaq maana maneno haya faamana akaamini fadaa alghulamu lahu yule kijana akamwombea allah subhanahu wa taala fashafahu allah sasa hii ibara ya kijana akamwombea haikutajwa sababu tunaielewa kutokana na nini nasia kama vile katika qurani inatumika uh, katika aya nyingi wa indistas amusa li qaumi faqul nadrib bi asaka الحجر دعنيت كنا حذف والايجاز اا كما موسى عليه السلام فدعا ربه كيش الله سبحانه وتعالى كم امر فايذ سقام موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجره فانفجرت هيكتجوه في كتابه هي ايه فضرب فضرب هيكتجوه بسبب يا بلاغه الايجاز والحذف هي عباره او هي فقره باراجراف ايها الاخوه Ndani yake ina mafunzo matano ya fatayo. Faidatano. Mambo muhimu matano haya ambayo tayataja. Moja baada ya nyingine. Inayo husiana na kutoka mana na fakra hii tuloyitaja. Sikizeni kwa makini mafunzo haya. Kwa sabu ndiyo malengo ya haya maneno. Na hadaf na gharath za hadithi ya uzamtume alayisulatu wa salam. Sio kusoma na kuenda kumaliza. Ni kusoma na kuwelewa kila ibara. Kila sentensi, kila neno, makusudio yake, nahadaf yake, namalengwa yake. Na shabaha ya mtume alayhi salatu wa salam kutupa maneno hai. Funzo la kwanza. Faida ya kwanza na utakamana na maneno hai. Onasema una zoni wa hadith. Fihi, ziyadatu al karamat min Allahi tabaraka wa ta'ala. Li hadha al ghulam, ndani ya hadithihi, ndani yake, kuna ziyada ya karama. نوتكما نتوكا كالله سبحانه وتعالى للغلام وهو يكيانا تثبيتا لفؤاده وزياده لإيمانه إلى الله سبحانه وتعالى apate kumthibitisha zaidi moyo wake na apate kumjenga zaidi imani yake iwe na nguvu zaidi. فلهو في قطعه هذي الحديث أيها الإخوة فايده الأولى تنويتوها زياده في الكرامات. كيانا هو هنا كرامه زا زياده كرامه هي زياده علي اونايو الكيان دهو مبالينا ذيله ذا نيوماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم karama min karamati llahi azza wa jalla awliyai. Kamba kuna baadhi ya watu mujab dua bi mujarrad an yarfa' yadayhi ila samaa ila llahi tabaaraka wa ta'aala haangusha mikono pale pale baada kwaangusha mikono allah subhanahu wa ta'ala amtekelezea alioyaomba. Karama min karamati llahi azza wa jalla. Kuna watu ambao wanaomomba allah tabaaraka wa ta'aala wa dua'uhum mujab. Da'watuhum mustajaba. Tuko pamoja e ikhwan. Hii ilikuwa ni karama katika karamat za huyu kijana. Kwa hivyo njia yake ya kupoza watu ilikuwa ni kupitia kwa dua. Kwa hivyo usije ukaona huyu alikuwa ni kama Nabii Musa la au kama Nabii Isa afwa la dhaka nabii na yale aliyofanya Nabii Isa kana muujizat. Na hii haikuwa muujizat hii ilikuwa ni karamat. Kwa hivyo haikupitia njia ya muujizat ya Isa alayesalam. Isa alayesalam alikuwa kimpa pasa mtu namna hii mtu <mim> ambaye haoni akimwekea mkono namna hii bi idhnillahi azza wa jalla yaa rab kijana alikuwa akifanya hivyo huyo alikuwa akiomba wewe una maradhi gani huyo ana maradhi ya baras yadua allah tbaraka wa taala allahumma ishfi kwa kusema tu allahumma ishfi kumoomba allah jalla jalaluhu jala, yule mtu pale pale anapata shifa tuko pamoja ya ikhwan هذه هي كرامة من كرامات الله عز وجل لبعض عباده الصالحين مجاب الدعاء هذه هي فايدة يا كوانزة تنهتوى كتك سهمهية آية عقفة سهمهية حديث ناو سيجوك تتزيك كتك مسألة هاية كمبا كي نهوي كواجيك في كي درجة هي يا مامو والي وفاني من تومي والله سبحانه وتعالى كن عيسى عليه السلام لا سيجوك تتزيك يا لولي وفاني عيسى يا إخوان تلك هي محجزات Na na Na ilikuwa ikipita kwa njia nyingine Ama hii hii alikuwa kijana kijana madha dua Tuko pamoja ya Ukachanganya pili kipande Kipande cha cha Tuna kinachokuja kina Yule kijana, yule ಅಂಬ ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. فايوه دني yake wanazoni wanasema fihi bayan zuhdi alghulam wa iradihi an adunya wa annahu ma kana li yabi'a ma manna Allah ta'ala alayhi min alkaramat bi'arad min adunya alfaniya. kibanichi hadith ya ikhwan kinatfundisha funzo la pili na faida ya pili زهد الغلام وإعراضه عن الدنيا ان تُفندشا كيانا هuyo ile daraja ya zuhud aliofikia na daraja ya kwamba kijana huyo hakuwa anaishughulikia hii dunia إعراض عن الدنيا الدنيا alikuwa ameipa nyongo dunia huyu kijana alikuwa ametupilia mbali ameiweka nyuma وضع نسب عينيه وضع أمامه الآخرة وضع أمامه مرضات الله تبارك وتعالى ما وضع امامه الدنيا كينن مدوق غلام لم يتجاوز ربما السابعه عشره من عمري ادفوك لابداي ميكه 17 و18 غلام صغير لكن مبليه عيناك ميكه اخره اعلتوا هدايا كثيره هدايا من من جليس الملك جليس الملك اعلت هدايا هدايا زينوه متوم يسمع كثيرا وصف للهدايا كثيره cancel this piece of advice to be faithful as well as with uma estance 1 drop of hathump 2 drop of hathump 3 drop of hathump 4 drop if you can со do this indom all and you go ahead and route 3 this is what kind of 5 is what is in some kind alio mnaimeshia allah subhanahu wa ta'ala minal karamat miongoni mwa mambo ya karamat bi'aradh min ad-dunya kwa sababu ya mambo madogo madogo ya dunia kwa sababu ya mapambo ya dunia na taka taka hizi za dunia dunia ambayo wanasema unazooni alfania zaila haya kwa mgorisha funzo tunalipata hapa ekhwan ni kwamba ukiwa na مننا مننا من منن من الله عز وجل عليك وكو ننعمه من نعم الله عز وجل عليك هذه النعم تراها هي النعمه زين ا chungو وكي تقع كذيامرش هذه النعمه اذا اردت ان يديم الله عز وجل عليك هذه النعم وان تعمرها فلا تبيع هذه النعم بعرض من الدنيا اسيوز النعمه ذا الله سبحانه وتعالى نعم غاليه نعم عظيمه التي امتن الله سبحانه وتعالى على بعض عباده هوي كجانا نتفندش الدرس هي عمليا نتفن درسه يكي جانا انا نتفندش هي درس هوي كجانا مدو انا تطبفنصه هي بالتطبيق بركتيكال بالعمل هدايا امهتت بها الله بها عليم ما مقدارها كم كميتها ما وزنها ما ثمنها الله بها عليم لكن كثيرا نكموليت لأيه كتك تصويرا يا دنيا يأتي لأيه موجة كتك وإسلام أو من عباد الله أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة من النعم حلاف أجمتو أجم غريشة أو أم هديشنا بعض الهدايا آج وزير يا قوة بعد يا زواد aki kuita waziri akupigia simu hebu njoo bana kuna zawadi hapa mimi nakuekea zawadi za waziri ukiangalia magari manini manini manini ili upate kumfanyia favor fulani favor ambayo imeshikamana na neema ya Allah subhanahu wa ta'ala alek kijana huyu anatufundisha az-zuhd wal-i'rad anadunya alimwambia yule waziri hizi zawadi zako mimi sina haja nazo kaa nazo zawadi zako wala mimi msifanyii hii kazi ya shefaa kazi ya kupoza watu atakapokuwa anataka zawadi au anataka mali au anataka pesa kalla kwa hivyo hizi hili ni funzo la pili ayu walikhwa min a'dami adrus wa min a'dami alibar naخذuha min hadith anabi sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi alfaqra katika paragrafia ikhwan tuweke vizuri katika akili zetu katika fahamu zetu hasa hasa sisi اللوكه في ساحه الدعوه والي لوكه في ساحه الدعوه واللي لوكه في ساحه نشر رساله الاسلام واللي لوكه في ساحه تبليغ العلم ساحه تبليغ الدعوه ينتبه الى هذا المعنى الزهد والاعراض عن الدنيا وانه ما كان ليبيعه ما من الله تبارك عليه من الكرامات بعرض من الدنيا ايش الفانيه تنكونوا بيزوري pamoja يا اخوان هاي. الفائده الثالثه مرتبطه بهذه الفقره تنشارك سهما نيوجه اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تبارك وتعالى فايده لكم هنا ايها الاخوه فيه بيان قوه imani al-ghulab wa tawhidhihi bi rabbih hadithi inatubainishia na kutuwekea wazi imani nzito halisi aliyokuwa nayo kijana huyu na sio imani peke yake imani ambayo ushriba bi tawhid imani iliyosimama juu ya tawhid imani iliyosimama juu ya tawhid tawhid ya mola wake ambayo tawhid yenyewe inasema inasemaje tawhid hiyo annahu la shafiya illa Allah tawhid ina yasema ya kwamba hakuna inayotoa shifa isipokuwa Allah tabaarak wa ta'ala wala shifaan illa shifao na hakuna poza isipokuwa poza ya Allah tabaarak wa ta'ala ash-shafi huwa Allah wala shifaan illa shifao mambo mawili haya shikeni vizuri ayu akhwa yashikeni vizuri ya mambo mawili jambo jambo la la la la kwanza shafia illa illa illa illa Allah Allah Allah shifa'o hakuna na wasf wasf kubeba ya ya ya kupoza halisi sawa kweli man al-shafi al-khalis al-shafi al-haqiqi tabarak wa ಜಮ ಲ ಶಾಫಿಯ ಪೀರಿ kweli kweli anaifuza wat ni Allah tabarak wa taala na poza ya Allah subhanahu wa taala ndio poza ya kikweli kweli ya kisawa halisi kabisa sio poza ya mtu mwingine yote hii ndio tauhid aliyosimama nayo huyo kijana na akaweza kuifundisha kumfundisha waziri wa mfalme kwanza akamwambia inni la usfi ahada tama pili akamwambia Innama Yashfi Allah Tabaraka wa ta'ala Ana yetuwa poza Ni Allah Jalla jalaluhu Kwa iwa wewe uki amini Bas mimin tamomba Allah Jalla jalaluhu Tabaraka wa ta'ala Subhana Akuleteye Nakuteremshie shifa Funzu hili ya kwan Muhimu Kwa wa islamu Liene Litapakai Na liyulikane Na kila muislamu Liingie katika kila moe wa muislamu Na katika kila nafsi ya mu'min Na katika kila nyumba ya muislamu Fuzo hili liingie ndani Katika nyumba za wa islamu Kwa sababu mafuzo kama haya Leo katika Mushtamahi wa kislamu yaa, Ni mafuzo ambayo Aida hayamo Hayako ya mepotea Awa ya mezofika Ukamona muislamu Imani yake ni zaif Tauhidi yake ni zaif ينبغي ان نحصوا ان الله جل جلاله هو الشافي. ان كما شفاء الله تبارك وتعالى هو الشفاء الحقيقي. مسلم هنا ايوه. اكا بكامبله اسباب فناسيا مسبب هذه الاسباب وخالق هذه الاسباب. اكا بكامبله سبب اكمسهاو يوله انا ايهلتا سبب و يوله اللي اومب ذي الاسباب. اكمسهاو الطبيب هل هو المسبب أل هو سبب طبيب سبب دكتار يعني سبب الدواء دواء سبب او مسبب ني سبب هي دي سباب هي دي اسباب الطبيب المعالج الراقي الادواء الدواء والادويه هذه كلها اسباب هذه الاسباب مخلوقه هناك خالق لها كنا موانبا وليه موانبا إذي سبابه موسلام أتكيوك أولا مبدئيا أن يرجع إلى خالق هذه الأسباب كوانزا موسلام توحيد نا إيماني آكو إكو پلكي كوانبا نرول موانزو كبسا كو موانبا وهيزي أسباب قبل أن تعتمد على الأسباب قبله جاتجمي أسباب لكن توحيد يو إسلام ليو Na imani ya wa islamu wengi leo kwa sababu ya mikorogo ilioko katika mushtamaati islamia. Na kwa sababu ya kuingia kwa ideologi za ilmania na secularism katika jamii za kislamu. Zika baranganyisha itikadi za wa islamu wengi. Mambu haya kabadilika kathofika na katika mushtamaa zingine zika potea. Komuna muislamu anapofiko na mambu haya ya marathi mtuwa kwanza na enfikiria afikiria daktari. ينسى ينسى ينسى ربه ينسى مولاه ينسى خالقه الذي خلق هذا هذا الطبيب وخلق هذا المرض وخلق الدواء لهذا المرض ರಬ್ಬಾ ಮೌಲಾಕಿಖಾಲ ಹ ಕಬೀ ವಾಲ ಹರಖವಾ ಲದರಫ ಕಸ علق جميع آماله ಅಲ್ಲ beba na akafunga akafungamanaisha amal hope zake zote juu ya sababu akamsa akamsahau musabbib hizi sababu na khaliq hizi sababu tukapamoja kwanza katika masuala haya masala mazito masala muhimu ambayo waislamu wanahitaji kufanya tajdid liliman tajdid litawhid hapa waislamu wengi tuna feli Wa islamu wengi katika imani zetu zina kua Zina rega rega zina kuanda kombo Katika masalahai Kijana huyu mdogo Akaweza kusmamisha hii imani Aka mambia yule waziri Aka mambia jalisul malik apana Si mimi naituwa shifat Aya ya qur'ani Allah jalla jalaluhu Yakul ala lisani Ibrahim Alayhi salam Mada kal Wa ida marithu Fahuwa yashfid na napokuwa mgonjwa Allah jalla jalalu ndiye anayenipa shifa Allah huwa shafi ndio maana katika miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa maneno majina mazuri asmaul asmaul lahi alhusna lillahi tabaraka wa ta'ala anna Allah huwa ish ash-shafi tume عليه الصلاه والسلام fi alhadith sahih min hadith Aisha alipokuwa kila napozuru mgonjwa اكي مزور مgonjo قالوا كي يموليه دعاء مgonjo ان ابو مزور ماذا يقول النبينا تبارك وتعالى اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي ولا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا شفاء الا شفاءك اشفي انت الشافي انت الشافي اذا هذا الاسم من اسماء الله الحسنى Thabitun bil kitabi wa sunna Bil kitab wa hitha marithu fahuwa ya shfin Bisunna ishfi anta asha <t> <t> Ayu alikuwa tunarudi kuhusistiza Maana hii ambayo tumetaja mwisho <coughs> Muhimu uh, Hii sehemu au kitengu hii katika Aqida na iman Sisi wa islamu tugenge Maana hii katika uh, Dhuria yetu sisi wa islamu Katika watoto wetu Katika ahali zetu Katika watu wetu nyumbani tuwale watu wetu kwa maana hii ya kuelewa bi anna alshafi huwa Allahu tbaraka wa taala wa anna shifa Allah huwa shifa alhaqiqi wa annahu la shafiya illa Allah tbaraka wa taala natwasomee watoto wetu mara kwa mara aya kama hizi ambazo tumezisoma na tuwakumbushe Allah jalla jalalu na umhimu wa dua katika Qur'an kama yanayosema Allahu tbaraka wa taala amman yujibul muftarra itha daa ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اما يجيب المضطر اذا دعاه ناني انا نمومبا عليه نذيكي بالي انا بمومبا ويكشف السوء ناني ميمكن اسيكوا الله جل جلاله انه يوندوا مambo mazito ونا بلا نذيكي ناني من غير الله تبارك وتعالى يكشف السوء من غير الله تبارك وتعالى يجيب المضطر اذا دعاه من ليس الا الله تبارك وتعالى Lakini huyu Allah Mara nyingi katika maisha yetu Katika mambo yetu Tuamweka mwisho kabisa Mtu wazunguka Yuenda siptali hii Siptali ile Daktari huyu Daktari ule Yuenda huku Yuwa safiri kule Aruri huku Mwisho kabisa Mambo yote me, Shindikana Halafu asema Mi nasikia hii ruqia ya faya Saidi ya saidi ya hii ruqia Nasikia Ashamaliza miaka miwidu Atafuta dawa Atafuta poza Mwaka mzima Ankosa halafu nasikia pia dua ya saidia kuombaomba wataniomba akhir shay akhir shay addua wal a'udhu billah wajuaje pengine ungeanza na dua allah jalla jalalu angekuwa ameondoa ilikuwa huna haja ya kwenda huko wala kwenda kule wala kwenda kwa daktari huyo wala siwaambii kwamba msende la ya khwan hazi asbab tutakhaz tutakhaz hazi asbab lakini la tansa man خالق هذه الأسباب أم من يجيب المضطرة إذا دعا إذا نزل عليك البلاء إذا نزل عليك سوء نزل بك مرفض تلجأ إلى الله تبارك وتعالى قال قال روليك الله جل جلاله أنقليا يلي مبما كبا يأجاب أتكايك فنيا ربنا تبارك وتعالى لا إله غيره ولا معبود بحق إلا سواه جنب لا مشه كما لزيه فقره هي اخوان قبل تجنده كانت فقره انه يجيء هي فقره ان تطب فايده يا يا تانو ينيوفطاه الذي انا زوني وانا اسمع فيه ينه الفائده الرابعه فايده ينه انه يوفغمانا فقره هي فيه اذان او اعلام بالانتقال من مرحله الدعوه بالسر او الدعوه السريه الى الدعوه العلنيه الجهريه هي فايده yake inatupa faida ya 4 kwamba hapa kuna alama na ishara ya kwamba sasa ah duat hawa duat wanaondoka au hii dawa sasa inagura kutoka kwenye marhala ya siri inakwenda kwenye marhala ya jahiri marhala ya wazi هي فايده ان اتكwapi انا اناweza kuitoa hii faida katika katika hii faqra ها يا اخوان نعم ها لا ادفع صوت ما سمعت ايه نعم نبدا الدعوه بسر طيب سكت ha ndige atusema Mtume aliye salatu wasalama alipoanza daawa alianza daawa kwa siri halafu akaenda kwa katika daawa ya wazi hapo sahihi hapo sahihi lakini tunasema min hadhihi al-faqra katika hii faqra tunaita wapi hii ilifunzo la kwamba sasa hapa daawa inaondoka katika kutoka kwenye siri inakwenda kwenye daawa ya wazi ya jahili indama qatala dabba la ile qatala dabba sabaq سبق قبل هذه الفقره بفقرات كثيره نعم ايوه ها احسن هاك هي نيتو ومجاريبه اسما هي كازي هويو كجانا يا كمومبا الله جل جلاله كوومبا كمومبا الله شفاء نا ile shifa kuwashukia wale wagonjwa iliendelea paka kumfikia ilifika kwa waziri na waziri anafanya kazi kwa kwa yule mfalme lakini bado hajakuwa wazi sana naam nafikiri lakini ashafungua mlango naam haa qawlu qawlu alghulam lilwazir in amanta in anta amanta billahi da'a utullah lak taib lam yatadh bado hajakuwa wazi sana naam ibrahim eh ايش جليس الملك يا انا نني جليس الملك سمع به جليس الملك لكن يله جليس الملك ما كان يعلم ان هذا مؤمن ما كان يد هي تكا او الشمس هيت واشمشابونغو اذا كوبije ndani kabisa kwenye bongo uitoe نعم ها الى ساحر مرى الى الى الراهب لا هذا ها لا لا نحن نقصد في هذه الفقره فقط من خلال هذه الفقره اين نعم اين نستنتج هذه من اين ناخذ هذه الفائده من هذه الفقره فقط ما ت... لا تتعدى هذه الفقره نعم ايه وهو مفهموا ملانغو بزور لكن ساسه وجافيكا كله ndani يا ndani يا nyumba وليه utoe ili utoe leo jawab طيب يا اخوان واجاني يساعديه kwa sababu ya wakati hii faida tunaiitoa ukirudi nyuma kidogo yule arhab alimwambia yule kijana wa inna ka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alay utatiwa katika mitihani utasukwa sukwa utapewa mitihani mizito na ukipewa mitihani usinitaje kwa sababu dawa bado ni yasiri sasa huyu kijana alitaka aigurisha hii da'wa kutoka kwenye da'wa yasiri aipeleka katika da'wa ya jahiri ndio maana hakumwambia waziri fala tadulla mimi usinitaje kwa mfalme alimwambia ama kumwambia hakumwambia na alijua kwamba akinyamaza waziri atakuwa na nini atakuwa na kumwambia mfalme kwa hivyo yule kijana alitaka ile da'wa sasa itoke katika da'wa siria iende katika da'wa sio kama tutakuwa pamoja tumeshika ikhwan ha hii faida na toka hapo kwa hivyo sukutu kule kunyamaza kwake hakumwambia jalil sultan malik la tadulla alayya عند الملك usintaje mimi kwa mfalme kama alivom alivomwambia arahib mwalimu wake alimwambia la tadulla alay lakini yeye hakumwambia jalil sultan malik la tadulla alay kusuli alinyamaza alijua kwamba huyu waziri atakwenda kule kwa mfalme ataulizwa na atataja kwa hivyo acha sasa dawa iwe wazi tamam ya ikhwan tayy mbali ya maneno haya tumewetu alayhi salatu wassalam hii faida yetano tunachanganya pamoja tutataja pamoja na faida sita kwa sababu imeshikana katika hii faqra inayokuja haya masala ya yule wazir kurudi kwa mfalme tunaichanganya kule sababu imeshikana katika maneno haya ya faqra hii inayokuja anasema mtume alayhi salatu wassalam wakati Waziri waziri waziri kwa kwa mfalme. mfalme mfalme mfalme maliki kama Kama Kama kana kana Faata akamjia wake. wake wake. Yule akakaa kwake. zile siku ಕಮಾನ ಕಮಿರ مصير امرؤ كو دي ساسا كوامفالمه كاكاء akaingia kwa mfalme kukaa kwake kama anavyokaa zile siku za nyuma za kawaida ni waziri yajlis bilqurb min almalik waziri akimfalme akimwangalia waziri wake akamwona waziri wa yohona kwa macho huyo ndiye waziri wangu au ndiye huyo asit akashangaa ikamjia muulize man radda alayka basarak aye macho nani aliyokurekeshia nani aliyokufanya wewe ukaona qal akajibu jalis sultan malik rabbi mola wang aliposema rabbi mfali mkamuuliza waziri wake alaka rabbun ghairi wewe na mola mwingine mola mwingine asiyakuwa mimi waziri akamjibu rabbi wa rabbuk allah naam yuko ambaye mola wangu na ni mola wako ambaye ni allah jalla jalal mola wangu na mola wako ni allah jalla jalal hadithi mbela inasema fa ma dzala yu'adhdibu hatta dalla ala al-ghulam ha porte chica te changanya pamoja na faida ya 6 lakini tu tuje sasa katika faida ya 5 au faida inayoshikana na fakra hii kwa hivyo inakuwa ni faida ya kwanza ya hii fakra ukio kutoka juu inakuwa hii ni faida ya 5 faida hii muhimu wa ikhwan muhimu sana vingine kwa sababu ya wakati tunamalizia nayo wanazuoni wanasema فيه بيان الجرئه في قول الحق والصدع به والشجاعه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الخوف في ذلك الا من الله فايدنا وصلنانا فقره هي يا اخوان ني الجرءه ني اولى الجساري في قول الحق ketika kusema haq was-sad' bihi na kuitangaza washaja'atu na ushuja fil amri bil ma'ruf ketika kuamrisha mambo mema wan nahyi 'anil munkar na kukataza mambo ya munkar na kwamba hakuna ketika kufanya kazi hiyo anayefaa kuogopewa illallah tbaraka wa ta'ala la yakhafuna fillahi lawmata lawmata la'i hii ni faida tunayoitoa katika faqrahi kwa sababu wanasema unazoni huyu waziri lam tam, lam yamnauhu hakuzuiwa waziri huyu alkhawfu kogo pa kwake min ifahihi min mansibih hakuogopa hakuzuiwa waziri huyu na khawfu ya kuondolewa na kufutwa katika uwaziri wake Na chake, na kiti chake. -batsh, ay, malik, na Na Na Wala Wala kuhakuzuiwa ya Ya ya ya mfalme juu ya huyu waziri Hakuzuiwa na hai mamba Hakuzuiwa kuogopa kwamba Akizungumza ಚೌಕು ವಜೀರ ಹಕು ಮವಿ ಹಕು ನಾ kwanza kitaondolewa اتندلوا من جهو تشكي يعرفا منصب يزالوا من كرسيه ما منعه الخوف من هذا من ان يقول الحق ولا ان يصدع به توكو pamoja اخوان الخوف هنا فاعل الخوف هنا فاعل لم يمنعه الخوف الخوف من احفاءه من منصبه ولا ازالته من كرسيه akaogopa ile kwamba ataondolewa kwenye kiti chake akisema ukweli na akizungumza ukweli fasadda bilhaq fasda haa bimaa tuomr wa'rid 'ani al-mushrikeen akatangaza ukweli waziwazi alipoulizwa man radda 'alayka baswarak rabbi alaka rabbun ghairi rabbi wa rabbuka allah sada bilhaq ma khaf annahu Sayu'ufa min mansibi Khauf ya kwanza Kundulewa kwenye kiti Kundulewa kwenye kiti Chawu waziri Ile khauf haiku mzuia Athani mahu Batish al malik Athab alijua mimi nikesema maneno haya Kuna athab Kuna mateso Kuna mambu mazito Kuna mambu magumu Kufungwa kupigwa kuadhibiwa Ila alkatil wal mautu wal ijdama Napaka utaondolewa utawawa lakini haya yote haya kumzuia na kusema haki wanasema ni wazuoni wa hadha yasnaul imanu idha taghalghala fil qalb na hivi ndivyo imani inavyofanya kazi pindi inapoingia na kujaa katika moyo imani kishakita katika moyo kishakita sio inapita njia Aa, a a inapokita katika moyo inaingia ikakita katika moyo Basi hapo ujue wakati huo Hayo mambo ya nakuwa ni magumu Mambo hapo ya nakuwa ni makubwa Muntu anaona anapata ile halawatu l'iman Mbele yaka anaona akira Hapo mambo tasa ya nakuwa inabadilika Tukuja kwa, kwa tajia katika hii faidha nyingine na yukuja Jambo nyingine ambaru na hulsiana na mambo haya kathalika Lakini tusmame hapa katika hii juraa ambayo wanasema wanasema wanazuaoni vile vile hi min sifati ar-rusul min sifati anbiya' illahi tabaaraka wa ta'ala hi al-jur'ah fi fi qawli al-haq wa as-sada' bil-haq min sifati al-mursaleen ni katika sifa za mitume wa Allah jalla jalalu mitume wa Allah jalla jalalu kanu jari'in walikuwa ni majasiri ni watu ambao hawaogopi yasta'unu bil-haq كما قال الله تبارك وتعالى كما امر نبي فاسد بما تؤمر واعرض عن المشركين انك فايناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله اله اخر لا يخافون في الله لومه لئم ابراهيم عليه السلام اكوا ون واتك بابك واتك نمانا وذري ننا ونعبد ما سلام اكوا لذا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفوا جرء كنوا اواقف من لهي الفنزهه اللي تنلتوها يا اخوان في قطره هي مهمه سنه مهم مهم سنه هذه الجرء صفه من صفات المرسلين نا مبهيا مسج هي الرساله هي نافكشيوا سيسو اسلامو mpaka leo ila qiyam sa'a pakasi kwaa al-qiyama qamba muslim anapufika mas'ala ya haqq namas'ala ya asad'u bilhaqq wa al-qawl bilhaqq wa bayan al-haqq wa al-qawl bilhaqq wa al-amru bilma'ruf wa an-nahy 'anil munkar la yunzar ila al-kurasii wa la yunzar ila al-manasib ولا ينظر الى الجاه ولا ينظر الى هذه الامور الاخرى الفانيه الزائله هي مambo yote hayangaliwi ونزوني بعد اميتومه ونزوني واللي اوجه بعداءه والاسماما نفس مفهو هو هو نمولهكيو نمونيندو هو هو وكايندليا ناهو تماليزينا قصه كينتوكيا مجهو مصر هي سجع اسد بالحق وعدم الخوف في الله لو ما تلايم اكو نك اغوا لو ما تلاي كليتويا مصر قسايجي يقول الامام السبكي الامام السبكي من علماء الشافعيه انيطوا تاج الدين السبكي انا اسمع ما نينو هيا في طبقات الشافعيه انا اسمع الامام السبكي رحمه الله تعالى عليه في احد الايام من م몽سكو جيني او فالمه نا وتاولا والمفلمه اللي كان كييتوا اه كييتوا ايوب ابن الكامل نجم الدين ايوب ابن الكامل نجم الدين ايوب ابن الكامل جلاله لقد باندق لقبه اللي كان كييتوا ابو الفتوح مiongoni mwasalatin bani ayub mfalme wa sabaa katika wale wa falme wa bani ayub walitawala misri alitawala misri alfalme huyu au bani ayub ولتوال مصر بين ياموك تقريباً الف موجة مية موجة مبكة الف موجة مية مبيلنة خمسين هو تقريباً اللي كان الفالمي ومشي وبني أيوب الفالمي هو نجم الدين أيوب الكامل كانتكوا فالمواك نوتوالواك سكموجة في يوم العيد سيكون العيد خارج على قومه في زينته اكتوكاك واتواك كتكوا فالمواك نما بانبوياك يؤتي اكي فالمي سلطان من katika katika na na na na na na na kama zina mafarasi, mali, nini escort mbele mbele nyuma, nyuma askari jeshi jeshi ಿ ನಾ ಜಮರ azim, sultan apita أكي بتا أحد العلماء موجة كاتكا ونزوني أكي أنجليه إلي منظر ونكتا ولي أمرا ولي ماميري وهو يمفال مي كلا ناپو بتا ولي أكي بتا ولي ماميري ونيبوسو إلى أرض ييا ناپو بتا يقبلون الأرض التي مشى عليها هذا السلطان إلى أرض يناو بتا كلا كي كنياكا كينا بيلي ولي, ولي أمرا ولي أبوسو إلى أرض قاسم ما ما عليه عالم من العلماء الافذاذ اسد من اسود الله تبارك وتعالى موجا كما Simba والله جل جلاله عالم لا يخاف في الله الا متلايم العلماء الربانيون احد العلماء الرباني ليس علماء السلاطين علماء البطون لا zio alimana zuoni wa matumbo kuangalia matumbo yao na maslahi yao na nazuoni wa bahasha na nazuoni wa kupelekwana vyama vya siasa na nazuoni wa kunuliwa hapa na kupelekwwa kule leo yuko hivi kesho yuko hivi kesho yuko hapa kesho kawa hapa alim rabbani akamwita jina lake ya ayub sulfan ya ayub man hada alalim jina lake aitwa alizz ibn abdusalam العز ابن عبد السلام ولي طلبة العلم من بوما سمع عقيدة كتابه شال عقيدة الطحاوية ونمجوها جنا لك ما لقبه ايش لقبه سلطان العلماء لقب ياك ايجرى سلطان العلماء احكم انت يا ايوب ايوي ايوب ماذا تقول لربك siku ya Kwa wako Alam ubawi mulka Na Na Na Na na Na na nikakupa ufalme wa Wa misri anta tubihu wewe umehalalisha tembo tembo mvinyo whisky Katika ನಕೂಿಕ امام الناس امام الجيش امام الاساك امام الامراء امام الوزراء يا ايوب ماذا تقول لربك اذا سالك الم ابو لك ملك مصر وانت تبيح الخمر ايوبك يمغاليا هذي انا مولانا سلطان العلماء العز ابن عبد السلام عالم من العلماء ام بالليكونا محابه الليكونا هيبه حتى كيشندا هيبه يا ملك السلطان اكملذا العز ابن عبد السلام اوا جرى ذلك مambo hayo yametokea amambia bala konina ya kutokea bal wa afsad min dhalik namovu mingine mauvu zaidi kuliko hayo akusudia ile wale maamiri kubusa ile ardhi nyuma yake akamambia ليس ذاك من عملي Kana thalika fi zamani abi Hayo siku ya fanya mimi Kama yamu siku ya fanya mimi Yali kweko tangu wakati wa babamu Mimi si usiki Aka mjibu Al-Izib ibn Abdi Salam Aanta idhan Kwa hivu wewe uko katika walee Wanausema Inna wajadna abaana ala umatin Wa inna ala atharihim muhtadu Kwa hivu wewe una, uko katika hile grupu ya walee Wanausema Sisi tuliwakuta baba zetu katika mwenendo huu na sisi tunaendelea katika ule mwenendo wao na mfumo wao fasakati akanyamaza na chimuddin ayub ibnul kamel sultan akamwambia yunzar fi dhalik kwa hiyo acha tutaangalia mambo hayo turekebishe akaendelea na jeshi lake na maamiri wake na watu wake wakaendea walipa lakatoa amrika wale mawaziri akamwambia angalieni haya mambourekebishe wanafunzi wake albaji aliporudi kule chuone akaenda paka kwa shekhe wake akamwambia ya shekhi ewe shekhe wangu ماذا وجدت عندما خاطبت سلطان uliona vipi wakati ulipokuwa unazungumza na sultan sultan wewe uzungumza naye kwa lugha ile kumwambia ya sultan mada takulu lirabbik oh uli ilikwaje yani watu wamesh habari menea misri nzima al-izz ibn abdusalam alisimamisha msafara wa sultan najmuddin ayub ibn al-kamil احد سلاطين بني ايوب akamuliza na kamwambia na akamrekibisha kamwambia wewe unakuwa katika inna wajadna ba'ana ala umma سلطان العلماء العزيز عبد ابن عبد السلام اكرم جيبو منافسي واك الباجي اكاممبيا استحضرت مهابه او هيبه ربي قدامي نيلئتا هيبه يا الله جل جلاله نيلئتا خالق السماوات والارض قدامي مبل عينو هايبه يا الله جل جلاله مالك الملوك دي نلمونا مبل وانو فخطبت السلطان nikazungumza na yule mfalme fakaanni ukhatibu alqitt nikama ambaye alikuwa anazungumza na paka kwa sababu mbele yangu ilikuwa namuona malikul muluk alqahhar alladhi la ilaha illa huwa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh